غربا غربا غربا غربا غرباء و لا غربا غير الله لا نحن الجبا غرباء و ارتضيناها شعارا الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء لا نبالي بالقيود بل سنم بين الخلود لا نبالي بالقيود بل سنم بين الخلود فلنجا ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء, غرباء, غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطوى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء غرباء, غرباء و لغير الله لا نحن الجباه غرباء و شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا